فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام ربي وخاف وعيد واستفتح وخاب كل جبير عانيد من وابواه جهنم ويسقى مما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 لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد